ويل لكل همزة اللمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما سيحسب دراك ما الحطمة نار الله المنقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة